السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيل يقول السائل كثير من البدع التي نص العلماء استقاط على بدعيتها استبدعت الأحزاب قل قل من يحذر منها بل قد برز طرف جديد لأن التخذير منهم يؤثر في الوحدة الوطنية ما هو رأيكم في هذا القول؟ رأيي عن هذا القول أن نقول نحن نتبع الكتاب وس ونا عليه سلف الأمة. ولا علينا مننا قول بلان مع الله من كان على المنهج السليم فهو اخونا وهو منا ونحن منه ومن كان مخالفا للمنهج السليم فليس منا ولا سلمنا فأي لم نكن الطريق واضح ولله الحمد ولا في لبس حتى نقول لله لا يمكن ان اللي على الصواب الطريق واضح ولله الحمد وإجادت واضحا فلا ولا بد من بيان أخطاء الذين أخطأوا للتحضير منهم أو بالنيل من الخاصة أو الثقيل من جامل ولكني أجل تحضير من الخطأ لأن لا نتقر به أحد الخطأ مرتول على على من جاء به فائلا من ذلك نرد على نرط على على حتى على أهل السم إذا أخطأ أحد منهم رجل معهم ولهم نهل السنة. وله من حكاب العلماء مرد القطاع يرد وليس معنى هذا هو التفريق بين الأمة هذا للجمع بين الأمة لأن الأمة ما تجتمع إلا على منهج صحيح أما إذا كان المنهج مرفع وأخطى الأمة ما تجتمع ما تجتمع الله جل وعلا تقول كل حزب بما لديهم تريحون هذا زن مزان فططعوا أمرهم بينهم جبرا كل حزب بما لديهم فريعون ألم باج الزمن الله جل وعلا وإن هذه أمتكم أمة واحد وأنا ربكم فتقوا في الآية الأخرى وإن هذه أمتكم أمة وأنا ربكم فاعبدونه أمة واحدة ولا تسير الأمة إلا على منهج سليم ليس فيه أخضاء أو فداء أو الشراء وجمع الأمة ما هو ب ما هو ب كما أيضا بعض الناس تجميع لا جمع الأمة انما هو بالكتاب والسنة ما يجمع الأمة الا في اتباع الكتاب والسنة والخطي يتراجع عن خطأه لا وجه له نعم